يوفر لكم يا ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أَجَلَ اللَّهِ إذا جاء لا جَلَّا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَوْنَ وَنَهَرَاء فَلَمْ يَدْلِهِمْ دُعَاءٌ فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا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 ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس ثواجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا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 وَقَدْ أَضَلَّ كَثِيرًا وَلَا تَجِدُ لِلطَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِنَّا خَطِيئَاتِهِمْ أَغْرِقُوا فَأُذِقُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إنك إن تذرهم يضللوا عبادك ولا يندوا إلا فادرا كفارا رب اغفري ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا